يحيى عن مالك عن شاب العروة أنه رأى أباه يمسع قال وكان لا يزيد إذا مسع الخطين على أن يمسع ظهرهما ولا يمسع بطونهما رأناه باب ما في الرعاف باب ما في الرعاف الرعاف معروف حدثنا يحيى عن مالك عن نافعين أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرق وتوطى ثم رجع فبنى ولم يتقل المالكي أخذ بهذا الأثر أن زول إذا في المسجد وهو يصلي عادي يخرج من الثلاث ويتوطع ثم يرجع ويفني إذا لم يتقل زولت كله صلا ويبني على ناقض يعني لو صلى ركعتين من الظهر واصابوا رعاه يمشي وتصلى ويبني على ركعه لد ركعتين, ويجيب ركعتين كان ابن عمر يفعل ذلك بشرط الا يتكلم تكلم يا لهوي جاء الجامد بن ميل قال له دينوه خلاص بعدين صلى صلاه الشنو جدي المالكيه ذكروا شروط غير الشروط الجايه في الحديث قالوا ان يخرج يعني من يمر يمر ايش بيقفى لكن في هذه الاثار ما ما ذكر دايماه ما لكن لا يخلو الرعاه من امره الراعي لا يخلو من حاله اما يكون الرعاه كثير فيضطروا يخلوا المصليات ويتوضوا ويبنوا وإنما يكون بسيط سيفتله ويتمادى في الصلاة الناس اليومين يشيلوا معاهم مناديل حتى لو كثيرا يثبتوا في اليوم في المنديل طيب وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف سيقرض سيغسل الدم عنه وما يرجع يبني على ما قصده ابن عمر كان يتوضاى وابن عباس اوكي علمه انه كان يقرض فيغسل الدم وما يرجع يبني على ما قصده ابن عباس كانه ما كان يرى الدم ده نافس لكن يغسل الدم فيغسله ويجي راجع وسلم وحدثني عن مالك يزيد بن عبد الله بن فصير أنه رغى السعيد بن المسيح رعف ويصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بوضوء فأتي بوضوء فتوضع ثم رجع فتغنى على ما قصنا اشبه سعيد أشبه بفعل عبد الله بن عباس لأنه عبد الله بن عباس أم ثم قال باب العمل في الرعاة حدثني يحيى عمالك عن, عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلم أنه قال رأيته سعيدة ابن المسيب يرعه فيخرج منه الدم حتى تتضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يطور وكما أنفع اش من سعيد أنه كان لا يتوضا احد ذكرني عمالك عن, عن عبد الرحمن ابن المحبر ابن المحبر انه راى سالم بن عبد الله يخرج من او في الدم حتى تختضب اصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضا اذا عاد الاعثار حتى بعده في الوضوء وبعدها ليس فيه على الوزن. طيب أما أثر بن عمر فهو موفوح فالموفوح من قسم الضعيف يعني ما رفع ذلك إلى المزن وكان يفعله وموفوح صحيح عليه وتفرد به مالك رحمه وأما أثر ابن عباس فهو منقطع والمنقطع من الضائف لم يثبت عن ابن عباس باستند المتصف وأما أثر سعيد أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة المسلمة فأتي بوضوء وتوضع ثم بنى على ما قد أيضا ضعيف تفرد به مالك رحمه الله وأما حديث أما أثر سعيد من المسيبة أنه كان يرعب فيقرب منه الدم ثم يصلي ولا يتوضى أيضا ضعيف حديث سالم ابن عبد الله لو كان يخرج من الوجه الدم حتى تختضب اصابعه ما يغتسل ولا يصل في ولا يتوضأ ايضا مرفوع على سالم بن عبد الله بن عمر طيب كذلك حديث نعم هذا فيما يتعلق بالافعال التي وردت لكن الاقرب انه لا يتوضأ الأقرب أن يلازم فإننا في مذهب مالك هو الضمم بأي رأيين نأخذ؟ بعدم الوضوء؟ لا الأحوض من باب الوضوء لكننا في لو داير احط حتى لو توضى لا يتوضى شو فمن جهه الترجيح واحد يا ما ادى دون لحظه انا داير النجيح من باب الفضل من باب الاحتياط انا يا عليه وضوء يا مع علي وضو. فهذا ما عليه فده ما ينفع ان نقاطبه بلحظه قال له قال يتوضى انا ما توضى قال له عليه ممكن انا متوضي اتوضى ثاني لكن دائرين الراجح الراجح هو عدم الوضوء لأن الوضوء إذا ثبت بيقين يتوضع وجه كون زال عنه الوضوء زالت عنه الطهارة تحتاج له يقين مماثل لليقين الأول اليقين الأول ما هو أنه كان على يقين الطهارة والآن كون الرعاق قال قال الطهارة هذا يحتاج الى دليل صريح صحيح ولم يذكر في نواقض الوضوء خروج الرعاف انما قالوا خروج شيء من السبيلين والانف ليس من الشيء فالخارج منهما لا يعد ناقضا لا يعد ناقضا لأنه لم يثبت دليل صريح على أن الرعاف من الأحداث لذلك حتى المالكية يقولوا الناقض إما حدث أو سبب أو غيرهما سبب حدث وهو القارج المعتاد بنفسه في حال الصحة والإعتيال الخارج بنفسه كالبول والغائط والريح والمذي والوجي عندهم خمس أشياء من القبل ثلاثة ومن الدبر هنا الغائط والريح من الدبر والخارج الناقض من القبل ثلاثة الودي والمذي والبول ومن الدبر الريح والغائط الخمسة هذه تنقض بنفسها بنفسها تكلم المالكية صرف أخي أسباب أسباب ليست أحداث في لكن هي أسباب لأحداث يعني إذا حصلت ما تعتبر هي يعني حدث في نفسها لكن مظنت شنو الحدث كالنوم الثقيم هذا ثانيا ها المس بشهوة والنوم التقيل سواء كان طويلا وسواء كان قصيرا الملكين عندهم النوم أربعة النوم التقيل طويل ينقض الوضع التقيل قصير ينقض الوضع طويل خفيف يستحب منه روح الموتقين خفيف لكن مقصير طويل يستحب منه ألوض قصير خفيف لا يجب منه ألوض إذن من الأسباب النوت وزوال العقل بسكر أو جنور أو إغمام جنون، سكر، إغماء الثلاثة بتزيل العقل يعتبروها ناقض لأنها أسباب النوم سبب، والإغماء سبب والجنون سبب، والسكر سبب سواء كان بحلال أو بحرام كيف السكر بحلال؟ هل يذكر بحاجة حلال؟ يشرب روب يعتقدوا انه لا يسكر فيسكر لازم السكر ايش؟ بحلال وش معناها هو سكر حلال يقولا وذ بالله كيف يبقى سكر اداني حلال لا السكر حرام لكن ده بحلال بحلال يعني الماده اللي اسكرته ما تسكر اصلا لكن طرات عليها هيئه للروح الروح حلال لكن اذا يعلم انه يسكروا فشربه يبقى الروف زي الخضر وإذا كان ما قاله يسكره وبعين سكره يبقى تسخر بحلال لا يجب عليه الحد ولا تترتب عليه حكام السكر طيب النوم يزيل العقل أيضا لكن زوال العقل التام بالجنون والسكر والإغماء الإغماء الدوخل الثاني يقول لك في حالة اغماء وتوضغ لما يخيج من ال... الاغماء يتوضغ من جديد في حاجات قالوا ما أسباب ما أسباب ولا هي أحداث غير الأحداث غير سبب وغير حدث زي الشك في الحدث والردة لسموها إيش فلما الكلام بكله الأولى سيجيبنا عليه لأننا لم نرى الرعاف ذكره المالكية لا في التي هي أحداث ولا في أسباب الأحداث ولا في غيرها اللي هي الردة والشكل الرعاف ليس واحدا من هذه فوجب أن يقال إنه ناقض للوضوء فإننا نجيبناه لهم بالمزهر الزاق هذا المذهب وما ذكروا النواد ثاني إذا رعف الإنسان كيف يقال أنه يتوضى ولم يذكر الرعاق في, في نواقض كلمد تلقاه في العزية وفي العشماوية وتجدوا في ابن عاشر وتجدوا في الأخضر وتجدوا في المسالة وتجدوا في وفي خليل. في خالد استقرت شك في الحد برضه رجعك للخمسه وقال لك الشكل ثابت الشكل ابوجه والنماذج لا شكل الحد ما هو الحد واحد من خمسه والرعاب ليس واحدا من ثم هم قالوا الخارج من السبيله كمان قال الخارج المعتاد لو خرج دم ما ينقض عندهم الوضوء إذا خرج بالدبر ما لأنه وإن كان, الخارج م... وإن كان المخرج معتاد إلا أن الخارج غير معتاد لذلك قالوا لو خرج الحصى أو الدود لا ينقض الوضوء قل ولا تقضي الكائبته شيء من المخرج المعتاد قد عرضه فعود بالقطع والسنجل مصل له لكن به الطهر يا مولاي من تخض جواب الحمد لله والصلاة على محمد من لجيش الكفر قد قرض جواب هذا حصاوى الدودو انخرج ولو ببلة كثرت قد ما غمر مثل المالكين رحمهم الله عندنا نقول المالكين ونعرف المالك مشه بداية دراستنا مجهب مالك. تسع سنين نقرأ في مذهب ماني لا يعرف الشافعي ولا بخاري ولا مسلم مذهب ماني تسعى عشماوي الأخضري عاشر عايزية شبرخيتي كذا حاشية العدوي عاشية كذا لكن أكسبتنا معرفة المذهب ثم نرجع بالدليل سوى وافق الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة وكلهم إمتنا وكل ما حبايبنا وما إن الإشكال ما رحنا. كل الأئمة إمة هدى ومصابيح الدجا واستنارت بهم الأمة وزبروا وسطروا وكتبوا ونفع الله بهم ورسلوا لا يتنقصوا إلا جاهل أو ذنديق ولا يتكلم على الأئمة إلا من هو محروم فهم أئمة العدى ومصابح الدجا لكن ما قالوا نحن مع قال قذ من أقوالنا موافق الصواف الشافع قال كده حنيفة قال كده إمام أحمد قال كده إمام مالك قال كده مبروا ذمة وكانوا أكثر العلماء اتباعا للدليل كانوا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وينصرون دينه وينصرون سنته وكانوا يحبون أن تعلوا السنة ولو لم يؤخذ بأقواله يعني الوعي فيهم لما يعظموا الناس النبي ويأخذوا بكلام النبي كان أحب ليهم مما يأخذ بكلامه الإمام الشافعي قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا أحمد ولا, ولا تقلدني ولا تقلد قال ولا تقلدني ولا تقلد أبي ولا مالك أنا أخذ من حيث وقت واحد قال لي يا خنبي قال يقولي شنبي المسأل قالوا ما أحكم هذه المسأل قال كذا وكذا وكذا الدو الحديث قال ماذا تقول أنت فعالته الرحضاء العرق الشديد وتعف شديد وقال أخرج هذا الرجل أتراني النصرانيا تراجني خارجا من كنيسة أتراني أشد الزنارة في وسطه فحمل إلى بيته مريضا فجلس في بيته سبتا كاملا يعوده الناس ما الذي أمرضه أنه قيل له ماذا تقول أنت بعد ان تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم الحقيقي ان اذا قال لك النبي ايش شنو تفرح ما تقول له انت ما سالتوني انا بقول شنو ان انت دار تجي عن نفسك فوق النبي صلى الله عليه وسلم ده التعظيم الحقيقي والتعظيم باللسان ساكت لا ده ما تعظيم تعظيم بالفعل والاقتداء وتعظيم أمر النبس أسلح <تصفيق> عمر بن الخطاب عندما أصاب الناس الطعون شهادة لمنتز فيها خير للناس هذه القصص كانت تعظيم النبس أسلح ولذلك نحن نقطع لها الدرس فعندما أصاب الناس الطعون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعرف يخرج من البلد الذي يوجد الطعون دي ولا يبعد شوكلاً على الله الصحيح يقعد ولا اختلف الناس عليه فكان يقول هل معكم سنه من رسول الله اددوني الراي وانا برى وافتكر عشان الناس بتكلم وحسب ما ارى والراي وحسب الايديولوجيات وحسب الافكار ان احنا جريناه زمان وكذا نريد الشريعه الله اكبر وعمر عمل اجتماع بالمهاجرين فاختلفوا عليه فقال اخرجوا عنه اطلعوا وجه جاء الانصار فساله واستشاروا فاختلفوا عليه فقال اخرجوا عنه لانه ما دام اختلاف معنا ما في ما في نص يحتمل مثل فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال أرجو أن يكون معه السنة من رسولنا قال عبد الرحمن دماشي مستعجل أن نرجعه وعمر رضي الله عنه ذهب بتسعة عشار العلم تسعة عشرة البق واحدة العلم موزع بين الناس لكن برضو يتواضع لله وينتظر واحد يدهو حكم من النفس فقال يا عبد الرحمن بن عود ما ورات إننا نزلنا بأرض فيها الطعوة فهل نقرج منها أم نبقى فيها قال معي سنة عن رسول الله في ذلك فتحلل وجه عمر قال تعالى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم بأرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منه وإن كنتم لستم فيها فلا تدخلوا فلا بلد فيها طاعون لا يرتقش لا تفعل فر من المجزوم فرارة كمال لأن هذا من باب الأقضى بلايش, بلايش. أما إذا كنت فيها فلا تخرجوا افتلاءاً فلا تخرجوا منها لأن الخروج منها بعد التلبث بها فيه نوع من الاتفاد عن التوفل وفيه عدم الثقة أدعو الله ان يديه اشفيكم وان يرد المرض والبلاء عنكم فلا تخرجوا فامر قال يا ايها الناس فلينادي مناديكم الا يخرجوا شوف هذه كانوا اروع الامثله في تعظيم كلام النبي صلى الله عمر ما شك انه الجعاده ما دام النبي قال ما تخرجوا منا معنى الجعاده خير من المرض قال كما انقل قال ما قالته إلا وتوسط الناس ودعا دعاء شديد ودعا وهو من خيار المؤمنين الذين لا ترد دعواتهم فنجل البلاء عنه ومات فيه قليل من الصحه الطاعون مرق من البلد وقع في بلد ثانية أهلك فكان الذين ماتوا بذلك الطاعون بعيداً من المنطقة التي كان فيها عمر أكثر من مات منهم وعمر لم يصبه شيء ولم يصب طعون كثير من الصحابه الذين كانوا الشاهد لازم توكلين على الله اللي لو قلت لهم النبي قال كده يقول لك طيب بعد ما في بعدين الموضوع انتهى النبي قال لك خير هو دوار لكن يقول لك طيب اللهم صل على لكن ما في لاين ثاني الرافتين اللي قالته وتقول له لكن معناه أنت ما مقرب بما أخبر به ربك أو يقول لك زمانا النبي صلى الله عليه وسلم زمن دا؟ النبي قبيل قال لكن حسن وكان قائد معنا كان قال لا ده كله دارة خارج من شنو؟ من الاتزاة بكلام المعصوم عليه الصلاة ابن عمر كان عن نيسى سلام الناس أن كانوا وكانوا قياماً وعبد الله بن عمر خارج المسجد فلما سمع كلام النبس أسلم أن وجلس الشاهد قالوا لي أنت ما أقصدك للنبس النبي أقصد الناس الجانع قال سمعت ويقول أن يجلسوا وجلسوا تدائرين من نشفه النبي قال له أنه أقصد قاصدني ما قاصدني أنا بارد كلامه بزر أبو عزيزي مع معنا الرسول ليس أنا من كان خارج المسل لكن هو لكمال محبته لرسول الله وامتثال أمره امتسل واحد من الصحابة النبي قال له تعالى واصلت بالصلاة ومن امتع بالصلاة ذهب إلى صلى الله عليه النبي قال له يا أخي أنا قبيل البناديك أنت بينا قال والله ما منعني أن آتيك لا ني كنت بيصلي لما الصلاه قال من الذي امرك بالصلاه ده شغال كيف قال لك صلوا هو انا قلت لك صل يتعال واحد قال لك امشي جيب موه وانت ما جيت تجيب موه قال لك تعال تقول له لا انت بتسلم امشي وقال لك امشي قال لك تعال هيمشي هتردي النبي عليه الصلاه والسلام قال له الم تسمع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ينهاكم وعلموا أن الله يحل بين المرء وقلبه وانه ليس كده في واحد كان في, جماع أهلي في جماعه اهلي يا جماعه فسمع منادي رسول الله وسلم فنزل ونزع نزل ونزع عن أهله وقاتل حتى قتل فشيعته الملائكة وغسلته ماذا أقول لهم غسل الناس تتولى غسله شوفوا الشرف والمنزل انسان تتولى غسله غسله ملائكة الرحمة رشنا ملائكة وعلى رأسهم جبريم أشرف على الغسل وفي موكب شيعوه فلما حمله الصحابة أنه يقول لهم شيعوه من هو خير منه انتو بس عملية بتاديه دقنا الجسد وانتعب الغسيل انتعى وكل شيء فشوف يعني انتثال امر النبي صلى الله لذلك الصحابه العين براء انسان بس رب ربما يرحمه الله بحبهم أما ان يبلغ ما بلغوا من العلم والعمل مستحيل اي صاحبي لكن بس يحبهم محبه حقيقيه ويحاول يتسابيهم ويقلدهم عشان ربنا يديه واحد من الصحابة جل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أظن أدريكك بعمل وصلاة وطول أنا أحبك يا رسول الله أنا أحبك يا رسول الله لكن لا أظن أن يبني صلاة بل حقا الناس يشتغلوا شغل تقيد أثناء بكر وعمر يمكن أن يكونوا قريبا لكن أنا أحبك فكيف فالنبي صلى الله الدوات قال أعني على نفسك بكثرة السيون يعني صلكتك قال أو غير ذلك فوق فاكر الصلجة يعني مهما كان ما بتلحده فعلا صعب يعني مقام النبوة مقام كبير قال بعض الصحابة إنا كنا نرى أن منزلة أبي بكر وعمر منا كالنجم يرى في السماء لماذا صحابه ذلك؟ قلنا استقنعنا من الوقر وعمر كما نجمع في إستانيا. وهذا صحابه. وهذا يكون من الناس. قال لو عيني عليك على أمسكك بكثرة. قال له وغير ذلك. قال المروا مع من أحبك. يعني هناك فرق يأتي بشأنه؟ للمحبة. هل أنت حزن تمسك بكثرة؟ والمحبه زادت درجات يعني هل تستطيع ان تحب انذا مثلا محبه حقيقيه طب. كيف المحبه الحقيقيه ربنا ربط بالعمل يعني النبي قال كده والمجتمع قال كده والله ما خلص سعادته وخلص سعادته العاصبه اللي راحت الرياضه رحت بالمحبه زاده الماده له شغل كثير المحبه الماء تفلف هل تمنيت أن تكون تفعل مثل ما فعل رسول الله لو قدرت يا رزول لابس الجلابيه لاول مره ويا دوبك خيطتها ويا دوبك لابسها وغلكت جني الجلابيه دي بتاعيه ابد الجايو تخيل انك تديها لك لا بس تخيلها الجايه انت مركز انو المحبة كثيرا، أنا أحبت أن أعطيها فإن كان كل الناس محشاً في ذلك أنه لا يوجد بكرة النبي صلى يدخل النرض بكرة لكن المحبة جاءت فيها, فيها تمحيط وفيها تكفيب قادم نعم الفيرة طيبة دي. هل يخرج ببدنه أو بقلبه؟ لا، لا، الحلق والمالكي يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج هذا بسيط هذا لعجة الرعاة ويختفر وردتها ويختفر حسناً قال باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاة حدثني يحيى عن مالك عن إيشان بن عروع عن أبي المسور المسور بن مقرمة أصبره أنه دخل على عمر بن قطاب من الليلة التي طين فيها فإيقظ عمر لصلاة الصبع وقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك كان عمر الصلاة الصلاة عمر قال ولاحظ لمن ترك الصوت ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصوت وطل عمر وجرفه يثعب دمن يثعب يعني يجري دمن وهذا من قوة عمر على العبادة السيزول له فش في عين اشد قش ولا وتاقه بس بشتر بالصلاه كان يقولك اقعدن وصليا بعدين هل الصلاه في عين وعمر مطعون والدم يجري يسعد معنا مفكوك زين ماشي فامسكه بيدي وجلس وصلى تم الصلاه ثم اقابه الإغماء فحمل إلى بيت فقال أين أنا فقالوا أنت في بيت فقال أين رأسي أنه ما بنفس فقالوا في حجر ابنك عبد الله ما بعيد وقف فيك لأنه رأسه في حجر عبد الله بن عمر قال ضع يا عبد الله رأسي على الأرض فلعل الله أن يراني على ذلك فيرحمني كأنه ما بقي لعمر إلا أن يوضع رأسه على الأرض من العمل كأنه ما مقدم حاجة قال ضع رأسي على الأرض قال لي اتمرق شوية في الله أن يراني على ذلك فيرحمني غير الصحبة وخلافته بالعدل وسيرته في الخلق وجوده وكرمه وجهاده مع رسول الله وما وقع على يديه بالخير فتوحات يعني الفتوحات الحصلت في زمن عمر ما حصلت لخليفة من قبل ولا من بعد كان الشيطان والكفر أذل في عهد عمر منه في غيره أتى في عهد أبي بك الشيطان مارويا مذلولا وأعداء الله في ذلة, في ذلة ينكسار إلا في عهد الخليفة الراشد عمر شاكد واحد من اليهود بعثوه جاسوس قال عمر المخوف الدنيا كلها كيف شوفوا ليه في أي قطر يقوم وكم من الجوار يدخل عليها تكره عمر في وضع عجيب لأنه يهاب هو اليمن والسن والهن وشمال أفريقيا وغروبا كلها تخاف من راجز يشوفوا لنا شكله كيف فالعودي ذه متخفيا لأنه جاسوس فأبصر رجلاً تحت شجرة وهو نائم ينفقه ولحيته تملى ما بين كتفين فقال لعله يدلني على عمر الرأي يلدى يكون في المسلمين زول ما هي علق ليوريني قصر عمر قالوا لا أظن أنه يدخلوا علي يدخلوا معي إلي يعني زولوا في دون وزخة لا أظن أنه يدخلوا معي لكن على كل حال يورينا من بعيد القصر ويهد. وإذا به عمر فنبهه من النوم فانتبه فقال أين أجد عمر قال من فقال أمير المسلمين أين أجده وأين يكون القصر في المدينة فقال ماذا تبتغي منه دار منه حاية قال أريد أن أنظر إلى قصره وخدامه وجواريه ومن يدخل عليه ومن يخرج منه قال وغير ذلك قال لا قال انا عمر فزوج الرجل قال دلني على عمر لا تستهزئني هذا صار علي ذو الياء عمر بس كله اني لا اريد ان اشق عليه ماذا رغد كما تدخل ادخل الجماعه فطبعا ما بتقوم متوقع اذا تكتم شواه شبه بعد ما شبه على القصر الرياض انت زول عن مشي بس ما تكلف نفسك وريني بتقول لي ذا قال هذا ليس بالمدينه من قصره ما في قصر ذات الا ليله ذهب انا عمر بن الخطاب ماذا تريد قال فتنح عنه فسأل رجلان قال هو هو فهرب الرجل قال هذا ما قدر يتحمل المنظر فكان قد هتى من بلاد الشام في عشر ليالي فرجع في سبس يقولون أنه أمرد دا داري عاقبول لتحصل حاجة أو أنه أمرد عاملة للروم والفرس أو إلا هو ما أنه لا يستطيع أن يصدق عينه أو مسحور هو سحره ذلك الرجل وراه خير حالة غير عادية ما هو, هو كان في القصر لكن شابه هو ها؟ فذهب إلى الأمير بتاعه حنات قال رأيت رجلا يقول إنه هو, هو امير المسلمين عمر رمصر فإن كان هو هو فقد ذهب ملككم فمن نحن انتقلنا بسبب هو أمير المسلمين الذي قال عنه عمر ونعم تحت الشجرة ويفوت حتى ان التراب لا يدخل في الحيطه نحن موضوعنا انتهى شغلنا بلد لم بعد فكان هذا الجاسوس جاسوس السوء على مملكه الفونسو يعني قلع قلبه وانتهى يعني معنويين انتهى يا هذول ما خلاص نايم تحت السرير ولا في القصر خلاص عرفنا الحاضر انت مالك من جهه هالناس وخوفتنا كده للدرجة ذلك طبعا رجل جاسوس ودخل على المراء ودخل على الرؤسة والملوك وكده الطبيعة الشافة مالقة منها واحد على مليون كالرجون وبالتالي هذا وضعه وضع غير عالي وبالتالي تطيعه ومراءه يطيعونه لأنه على هذه الدرجة وعاد بينهما حتى نام تحت الشجر يعني ما متوقع ولا احد يضربوني الاسبار كان رجلا جاء ليختبرهما فعمل شك وقام عليه قال يا ابني ان تعطيني كذا وكذا قال في مظلمته قال لا أخذ الظالمك رجع لك منه الكامناغة قال لا قال أي... تعطيني إياه قال بأي شيء بفقر او حاجة قال لا بفقر ولا بحاجة لكن بمنزلتي منك يعني أنا أشعر هناك بوقفة أنت لا تحسد عليها وانت في وضع لا تحسد ب عدني بإجنف بخمسين بإجنف بإجنف قال عمر افتح جدول وقع الرجل وطار منه السيف فمسك السيف عمر فقال له سرت سرت انا بمنزلتك بمنزلتك التي كنت أنت مني عليها طلب الامان فامنه عمر فقال لا تعذ بي ما خيب حاجة حوال رضي الله عنه ولذلك عدل وشارت صيرة حسنة صارت نضرب المثل في الحكم والعدل بين الناس واحد قال له كلان حلقني حلقك كده لماذا قال لأنه غار مني لأني أحزن منه الصورة وشكله قبيع وشكله حسن فحلقنا لكي نبقى ماذا مثل فازدت فقال حلقك في عام أم في خاطئ فلاك منتو؟ فلاك معاك قال له البل في عامة فعطاه السموس فقال احلقه في عام وجمع عليه مناسا فحلقه فاشتفى الرابع قال اشتفى يعني قال في قال لي عمر عدلت في كل شيء يعني حتى على مسئول الهلاقه خليبناه حليب حلت قدام الناس انا رضيت خالص صلى الله عليه وانصر والناس الليله وبعد ما تباكيا ويقؤ وكان يقول لا يا ليتني لم ال مسلمين شي يا رادني ما كان مسكت حاكم والزمان قدليته في الحكم لا يا كنت في رهيه الناس ولا يسالني الله عن رايتي مع انه شارك الرعيه مسيرا حتى حتى قال العلمة كان به يضرب المثل في العجل كان يضرب به المثل في العجل أول قرار في دولته شال بن عم وكان والي البحرين شاع مجرد من الولاي ومبشر بالجنة وصاحب رسول الله ومن توفى رسول الله ومراض عنه لكلما شفعت لعمر يخليه إن شاء له برد ومنع من أن يكون أحد من آل عدين له منصف في الدول قال عبد الله قالوا لعبد الله بن عمر صوام وقوام ومتبه للآتار ومحيب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث قال رسول الله بس خليه رئيس الشرب مصور من الشرب مدير الشرب وقال لا والله لا يلين أحد من أهل عمر في هذا الأمر شيئاً حتى وسد في التراث فهذا ما أموت فهذا يجب أن يكون مسؤولين فأمون لكن وسعيد بن الزيد قبل ما يعزل عمر هو عزن نفسه فوافى صاحب الكتاب يعني صاحب الكتاب في الكوف كتاب في البحرين وكتاب في الكوف يتلاقوا في الطريق قال له الذي جاء بك تزول الشيء؟ للجواب ذلك لشوف ده جاي ليه؟ قال عزلت نفسي قال وبلغك شيء عن عمر؟ الخطاب ذوه جاي زمان ما في زعادة شخص نسمع بيه فقال بالجواب والجواب يصل بحش شخص قال عزلت نفسي قال ولم أبلغك عن عمر شيء؟ قال لا لكن بلغني أنه قد أمر على الناس وما أظنه وما قالوا يتركون انا اتوقع الشيء اني فخذ اعز النفس قبل ان اعزله فقال هذا خطابك بالعز فورد على المدينة وان عمر سلم عليه وقال له لماذا قدمته قال عزلت نفسي وقد بلغني عزك في الكوفه أصدقائي بالطريق لقاني الجواب قال هذا أظني بك فإنه ما خاب ظني فيك أنا متوقع أنك تعزل نفسك قبل أن أرسل أخذك فكتل خير وكذلك حاجة جميعا الناس كانوا يقروا بعضهم على الخير الآن لو اعتذر من اللجنة الشعبية نازل كلهم يأذون حصل لك شيئا جني و سويت توشه تخلي منصب زي ده كده ونحن كلنا جائعين للمنصب ده ده في تاجيل ونحن كان عير من الشجرة والجبل خليت الرمز لين وهلك ورد محتاج لين شو محتاجين ليه شكل الناس الآن صارت الاماره لاجل الدنيا او طلب الدنيا واللي دايركم يوافق فيها الناس والفي الامر الاول ما كان لهم غرض في الدنيا انما كانوا يريدونها للاخره طيب في سؤال نعم وعليكم السلام في خلال بعض العلماء قال ينتقد الوضوء وبعدهم قال ينتقد المسح يعني ما يمس بعد لكن الوضوء صحيح صحيح أن الوضوء قال الجورب الشراب يقوم مقام الفوق وكذا في كثير من الناس تكلموا في هذا بلغنا ان الجزء الكبير مضغرتهم وكذا ومنه نوع الناس يتفاس على الجوارب وهذا خطا يعني. الانسان دائما الفقيه ما يصادر اقوال الفقهاء الاخرين نحن في مذهب مالك الشقرينا وانه يشترط بالقف أن يكون من جلب وأن يكون مخروزا وأن يمكن تتابع المشي عليه ولا لا يكون لبسه ترفعا وأن يكون عاصب بلفسه شروط كثيرة ذكرها المالكية ومنذللها بكتب المالكية لكن ما نتعصب لقول مالك أنه في فقيه ثاني قال كده وشافع قال كده وحنيفة وقوله أصح من قول مالك أو قول مالك أصح من قول الشافع نأخذ بنوصحها على رسول الله وإنه الشراب فيه توسيع فيه تخفيف لا في توسيع في تقفي فياتي ما بايام الشتاء هذه يصر بحز كثير من الناس لابسين الجزر ولابس الشراب وخاصه اذا من الصوف اول ما يذكر الظهر يبقى في حيصبيس بقول لكم ما في البدايه اصلي واجب لما نجي البيت لما نجي العجز يكون لبس منطر ومضيب ومضايب وفي العين وجبه صاد فيشوق عليه نزع الكفز أو نزع الشراب فكون الشريعة جعلت رخص للإنسان إذا لبس الشراب على طهارة هذه الرخصة مفروضة أن الناس لا يرفضوها مع أن كثير من المنتسمين للعلم وما يدرسون يخضب الرخص في أشياء كثيرة تقول له مذهب مالك منع الدعاء بالاجتماع عقب الصلوات مالك في كتب المالكية صرح بأنه لا يجز الاجتماع على الدعاء بعض الخرص اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وامين كلهم كذلك هذا في مذهب مالك مكروه وأنكر مالك راجع كي شرح الرسالة كمر الداني وأنكر مالك وأصحابه في المدينة الاشتغال بالدعاء حق بالصلاة المكتوبة جهرا للحاضرين وقال إنه بيدعم منه قال كده مالك كثير من الأئمة يدرسهم بذهب المالكة تلقاه لنرفع الدين أنه شاهد فيها رياسة نعمر رياسة يمولان وشوف أنه زي ما قال زروج شيخ زروق في شرح الرسالة قال يخشى عليك أن تشمخ, تشمخ نفسك وترتفع أنفك وترتفع أنفك وترتفع أنف أرنبتك الأرنب الفلام وكأن الناس جعلوك وسيلة بينهم وبين الله فيقع في قلبك الزيق فتهلم عشان كده بيتعادموا فيه الناس ولا لا لا مولانا لا انا عارف لا ولا انا عثمان لا لا يا اخ انت يا شيخ لا بيتعادموا بعض ليه يشوفوا نوع من, من الشرف والمنزله مالك كرهها قال ما ادركت اهل المدينة على ذلك كان الناس بعد ما يصلوا كل زول يدعي ليه لنفسه النبي عليه الصلاه والسلام كان بعد ما يقول استغفر الله ثلاث مرات ينطرف يميناً ويساء ثم أبو بكر ينصرف يميناً ويساء ورثمان يميناً ويساء أبو عمر ورثمان وعلي الأئمة بعده مالك قعد في المدينة من زمن فتش التاريخ القبله من زمن النبي لامن هو عرف العلم من حسد مالك الدعاء الجماعي فهؤلاء يتركون المذهب مع أنهم مقلدين يعني ما بعرف الاستدلال بالكتاب والسنة هم يقولوا المزهج ويدرسوا المزهج ويفتهم المزهج وقلت له يا أقل المزهج في هذه وقلت الطلبات الدليل ماذا؟ يقول لك الدليل؟ ما لك ما كفاية؟ طيب ما لك هنا في الحتة؟ دي ليه؟ ويقولوا النبي قال قرأ ربنا عز وجل ودعوني استعجب الله ودعاء أدبار الصلوات المكتوبات مستجاب حس يبقى ذو الأدلة لأنه المذهب خالف أوائه الحاجة الماشية عليها ومن خلعات تقلس عادة عاد ومن زمان بيدعو للناس وهم يؤمنوا عليهم ويشوف ده شرف بالنسبة ليه حس يستدل بالحديث طيب الحديث والآية دي مالك ما عارف يتكلم معك بالمنطق بتاعك زائر أنا في مسألة تانية قلت لك يا قلمس على ذي ما صح يقول لك لا مالك ومالك مجتهد وممكن وما يتكلم ساكن حس يمسك في مالك ويخلي السنة في الحتة الخالفة هواه يخلي مالك ويمسك في شنو في الحديث. والحديث مالك مرة عليه وما فهم من الفهم ومام مالك قال ما أدركت عليه أهل بلدنا أهل بلدنا المدينة ولو كان مشروع كان نقبله نفس القضية ببنى يقول لك التيسير يا أحمد على الناس طيب التيسير الآن تمسع على الشراب أو تمنع الناس من المسع على الشراب التيسير وماذا؟ تجعل الناس تمسع ويقول لك لا المالكية قالوا على الشراب يمسع على الجلد طيب فيه جلد الليلة؟ هل يجب أن يكون لديه شراب رجل عالب العلة التي من أجلها شرع الله على لسانة أننا سأحتلنا المسيح على الكففين فقال لهم من جلد و لا من جلد فقط نرى العلة العلة المشقة المشقة الآن العلماء قالوا الشراب أشد من الجلد لأن الجلد انعربت فيه شيخنا الشخصية رحمه الله من أوعية المزهد هذا هو جميع الجميع في العلم الناس يدرسون هذا المزهد سبت يبلعون يقرر قليل وقرر ونسالك وقرر رسالة وكل الكتب حافظه في راس هذا قليل قررنا لهم من راس لذلك زلت القوم شائل كده قرروا من راس ومع ذلك كان يمسى على الشراب يقولون على للشراب لا بأس لأن العلة التي من أجلها شريع المسعى للخفين هي المشقة المشقة تنجد في أي حاجة الحكم واحد واحد قال لنا مويا ماك يتيمم نقول له قال المويا فيه لكن أخاف النزل تيممم بك نقول له قياس على بعض المشقة نسى المشقة قال المويا فيه لكن عندي حيوان محترم ليقيمك اذا توضيت واستحميت بالمويه الحيوان ده يموت نقول له يم في كلها من باب شنو الالحاق بالمشقه والمشقه تجلب وطلعين له ورقه والناس ما يمشوا على الشراب دي من باب العداوه المذهبيه العداوه المذهبيه جنو؟. الناس بيقولوا الشرب دي ناس وحياني يعني مان اوف سيلفين مع كده كده شغل بتاع هو. ما يراقب الله فيه ولا مش لو مشي بالقواعد يقول الشراب المز علي وجائز الناس اللي بالليل بيجوزوا الغنى والحبلان يقول لك الغنى ما في دليل على تحريم وما تشدد ويسر ولا تعسر والحمد لله اصله السكه لهؤلاء على اهل السنه واهل السنه العابد ويدرس المذهب نتفقه فيه أبشر الأمور يقرأ العشماويين ويقرأ الأخضر ويقرأ الأخضر ويقرأ خليل ويقرأ سراج السالك أمور السنة يقرأ المذهب بعد ذلك أولئك يرونه بلد قالت مالك مالك دخلت هنا وراء ظهرنا قال لديك من؟ أحد أخرين قال على الرب هذا هل تصرفات السكون والسكران؟ هذا ما لديه قطعة صغيرة هل تصرف السكران تقع؟ خصوصا بسبب الدين ما هو السكران؟ المالكي يقولوا طلاق واقع طلاق عند المالكي واقع وعند الحنابل واقع لكن الصغيرة بالسكران طلاق مواقع لأنه لا يعلم ما يقول ربنا قال فيه حتى تعلموا ذكران يعلم ما يقول ما يعلم بها ولذلك إذا كان طافع ما يقبل طلاب ولا بيع ولا شراء ولا هبة ولا أي من عقود <تصفيق> نا نا نا نا